كلا بل يحبون العاجله ويذرون الاخرة وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظره ووجوه يومئذ باسره تبن ان يفعل بها فاقرا كلا اذا بلغت التراق وقيل مراق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يوم امين المساق فلا صدق ولا صلى ولكن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 مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّبْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنْ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّهُ مَشْكُورٌ وَإِن مَّكَفُورًا